الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى مخبرا عن قول اليهود ودعواهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه دعوة قالها هؤلاء اليهود وقالها أيضا النصارى فكل طائفة من هذه الطوائف ادعوا مثل هذه الدعوة لن الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فأو هذه ليست للتخيير في هذا الموضع فإن اليهود يعتقدون أن النصارى على ضلال وأنهم لن يدخلوا الجنة. والنصارى يعتقدون أن اليهود على ضلال وأنهم لا يدخلوا الجنة، فأو هذه ليست للتخير، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرى، يعني أي يكون يهوديا أو أي يكون نصرانيا، فيدخل الجنة ومن عداهم، فإنه لا يدخلها، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن أو هذه للتقسيم، هذه للتقسيم، وقالوا لا يدخل الجنة. إلا من كان هوداً، يعني أن اليهود قالوا لي يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا لي يدخل الجنة إلا من كان إلا من كان نصرانيا فكل طائفة ادعت أنها تنفرد بدخول الجنة بهذه الصيغة التي هي الأقوى من صيغ الحصر. لا يدخل الجنة إلا نفي واستثناء، كما نقول لا إله إلا الله. هذه أقوى صيغة من صيغ الحصر فاليهود ادعوا هذا والنصارى أيضا ادعوا, ادعوا هذا فهذا هو المراد كما قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يعني ليست على دين صحيح وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون وهم أهل الإشراك من المشركين العرب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إذا أو هذه للتقسيم اليهود قالوا ليدخل يدخل الجنة إلا من كان يهوديا والنصارى قالوا ليدخل يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فطالبهم الله عز وجل بالبرهان بالدليل تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فهذا الذي عليه المعول فهذه الأماني لا قيمة لها ولا حقيقة لها إن لم تقم عليها الدلائل والبراهين فيأخذ من هذه الآية أن هذه الشريعة التي هدان الله عز وجل إليها مبناها على البرهان لا يدعي أحد دعوة إلا ويأتي بالبرهان على صحة دعواه يأتي بدليل من الكتاب والسنة هذا في عموم الشريعة وفي جزئياتها هذا في الأمور الكلية وفي الأمور والمسائل الجزئية والتفصيلية إذا ادعى أحد دعوة فعليه أن يأتي أي يأتي بالبرهان والدليل الذي يصدق دعوه فكل من ادعى دعوة فهو مطالب بالتدليل عليها والبرهنة على صحتها من أجل إثباتها ولذلك رد الله عز وجل على هؤلاء المدعين مثل هذه الدعوة وفي قوله أيضا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى العلماء يقولون هذا فيه لف ونشر عرفنا المراد باللف والنشر وهو من فنون البلاغة لف ونشر يعني أن يأتي بكلام يجمله ثم بعد ذلك يفصله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فهذه المقولة قالها طائفتان كل طائفة ادعت لنفسها فجاء بهذه الدعوة بهذا الإجمال ثم أيضا قال تلك امانيهم لاحظ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم لاحظ أنه جمع الخبر أمانيهم مع أن قوله لي يدخل وقالوا لي يدخل لا للمفرد لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة لي يدخل فهذه أمنية لي يدخل هي أمنيتهم التي ذكروها واحدة أنه لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصرة عندهم أمان أخرى لكن لم تذكر في هذه الآية كما قال الله عز وجل وقالوا لن تمسن النار إلا أياما معدودة هنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصار فذكر أمنية واحدة لهم فلما جاء الخبر قال تلك أمانيهم ما قال تلك أمنيتهم فجمع هذه الأماني أو جاء بصيغة الجمع كأنهم لشدة تمنيهم لهذه الأمنية ومعاودتهم لها يكررونها ويرددونها فتأكدت في نفوسهم وترسخت جمعت لكثرة ما يرددون بها ويهتفون بها ويعاودون هذه الدعوة في كل ناد ومحفل تلك امانيهم فكأنها صارت مجموعة من الأماني وهذا معروف في كلام العرب في صيغ ومن كلامهم المنثور وكلامهم المنظوم وبعض أهل العلم يقول لأن قوله تلك كناية عن المقالة والمقالة في الأصل مصدر والمصدر يصدق على الواحد والجمع تلك أمانيهم فجاء ب الجمع صيغة الجمع أمانיהם لأن قوله تلك أن يصدق على على الجمع من حيث المعنى تلك أمانيهم تلك أمانיהם ويمكن أن يكون ذلك بمجموعة الأفراد يعني كل واحد منهم يدعي هذا ويمكن أن يكون بمجموعة الطائفتين يعني ما دام أن النصارى ادعوا هذا أيضا مع اليهود وقلنا بأن بأن بعض أهل العلم يقول بأن أقل الجمع اثنان فإن كان له إخوة وقلنا حجم النقصان هنا يكون باثنين بالاتفاق فأكثر يعني اثنين من الإخوة تلك امانيهم فعامله معاملة الجمع وأيضا لاحظ العدل في خطاب الله عز وجل لعباده مع أن هؤلاء كذبه ظلمه ادعياء قال قل هاتوا برهانكم فرد عليهم بهذا الرد ان كانت لكم بينه فهاتوها فهذا في غايه العدل امراعات الخصم كما يقال والا فالله تبارك وتعالى حكم عدل يحكم ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه هؤلاء ليس لهم دعوى اصلا بدليل انهم لم ياتوا بها ومع ذلك يقول لهم قل هاتوا برهانكم ما قال لهم أنتم كذبة أفاكون مجرمون ظالمون أدعيا وإنما طالبهم بالبرهان هاتوا برهانكم فإذا جاء من يدعي دعاوى عريضة او نحو ذلك يقال لا بس هات البرهان جاء من يتكلم في عالم أو في طائفة أو غير ذلك يقال هات البرهان فكثير من الناس يقول قولا ولو طولب بالبرهان عليه فانه لا يستطيع ان يأتي بشيء على دعوة إنما هو مختلق أو أنه يردد كلاما لغيره لا يستطيع ان يثبته ومن الناس من يكون منطلقه في ذلك كهؤلاء اليهود هو الحسد فيدعي أن هذا قد وقع في انحرافات وضلالات وبدع وأهواء أو أن هذا خرج من الملة أو نحو ذلك يقال هات هات البرهان هات قد لا يكون عنده قليل ولا كثير وقد يورد أشياء هي من قبيل الاجتهادات التي لا يأثم الإنسان فيها ولا يلحقه نقص ولا معره ولا يكون ذلك سببا لسقوط مرتبته عند الله وعند أهل الإيمان فما زال الناس يختلفون ثم تأمل قوله تبارك وتعالى في الرد عليهم بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس الأمر كما زعمتم بأن الجنة تختص بطائفة دون غيرها إما اليهود وإما النصارى وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وأحواله وأقواله فمن فعل ذلك فله ثواب, فله ثواب عمله عند ربه تبارك وتعالى في الآخرة وهو دخول الجنة وهؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا أذا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه قاعدة هناك قاعدة من قواعد التفسير وهي أن كل دعوة ذكرت في القرآن يعني دعوة ادعها شخص أو طائفة فإنه يأتي قبلها أو بعدها أو في اثنائها ما يدل على بطلانها إن كانت باطلة فإن سكت عنها إن لم يرد ذلك فإن ذلك يدل على صحتها غالباً, غالبا كل دعوة في القرآن لم تصحب بما يدل على بطلانها وردها فإن ذلك يدل على صحتها غالبا تجد مثل هذه المقالة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ماذا قال؟ تلك أمانيهم جاء الرد بعدها وأحيانا يأتي ما يشعر بضعفها قبلها وقد يأتي معه في اثنائها أو بعدها زعم الذين كفروا زعم تستعمل غالبا لتوهين الكلام زعم زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وجاء الرد الصريح بعدها قل بلى وربي لتبعثن فهذا رد لهذه الدعوة وقد يقول هؤلاء كلاما صحيحا دعوة صحيحة ومعها دعوة غير صحيحة وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها فكيف جاء الرد؟ جاء الرد مفصلا قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون لاحظ الدعوة مشتمله على أمرين إذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أبائنا والله أمرنا بها فرد الثاني وسكت عن الأول قل إن الله لا يأمر بالفحش هذا كذب على الله أنه أمرهم بها لكن وجدنا عليها أبائنا سكت عنه فدل على أنها أن هذا الأمر صحيح وأنهم وجدوا أبائهم على الفواحش لكن نقول بأن هذا غالبا غالبا ليس دائما والقواعد أغلبية يعني مثلا في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ما ذكر معه ما يدل على الرد هل يقال هذا صحيح؟ يدل على صحته لا يمكن أن يستند إلى هذه القاعدة والقواعد أغلبية وتترك النصوص الصريحة في لعن من فعل ذلك فإن من تشبث بمثل هذا الاستدلال وترك الأدلة الصحيحة الصحيحة الصريحة فإنه يكون من قبيل اتباع المتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يترك الدلائل الواضحات ويتشبث بالمحتملات ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن أن القلب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا توجه إلى شيء تبعه وجه الإنسان الظاهر وجه الإنسان الظاهر فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله فهذا صلاح إرادته وصلاح قصده فإذا كان مع ذلك محسنا فقد اجتمع أن يكون عمله صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذا صح توجه القلب تبعه الإرادة فلا من أسلم وجهه فتكون وجهته واحدة إلى الله تبارك وتعالى أما إذا تشتت القلب هنا وهناك بمعبودات شتى فإن القلب يتبعها ويتفرق ولذلك جاء فيما هو دون ذلك فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في من جعل همه واحدا وهو الاخره فإن الله يجمع شمله وهمه ويكفيه أما إذا كان القلب مفرقا في هموم واوديه الدنيا فإن هذا القلب يعذب بذلك يعذب بذلك لهذا جاء عن حذيفة رضي الله عنه اللهم اني أعوذ بك من تشتت القلب فسئل عن هذا فقال ان يكون له في كل واد مال أعوذ بك من تفرق القلب تشتت القلب في كل واد مال فعنده مجموعات من هذه الشركات ومن هذه في كل بلد في كل دولة هناك فروع هناك شركات هناك حزم فقلبه مفرق معها يجري خلفها وأيضا فإن قوله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله هذا الاخلاص لله عز وجل وهو محسن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل فيكون قد جمع الشروط التي لا بد منها لقبول الأعمال الإخلاص والمتابعة والإحسان وأن يأتي بالعمل على الوجه المشروع كما أمره الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا فالعبرة هي بإحسان العمل تصلي ركعتين خاشعتين في ليلة خير من أن تصلي عشرين ركعة مع قلب غير حاضر ومع أيضا كثرة حركة وقيام وقعود من غير خشوع ولا تدبر ولا أنات في هذه الصلاة كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية أن من لم يحقق هذه الشروط قال بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فهذا الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها أن الذي يكون بهذه المثابة فله أجره عند ربه طيب إذن الذي لا يخلص وجهه لله أو لا يكون محسنا في عمل أعماله بدع أهواء وضللات ما حكمه هذا ليس له أجر عند ربه بل ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وجماعه أن مثل هذا يكون من أهل النار بلا من أسلم وجهه لله لم يحقق الإخلاص لله عز وجل فهذا كما يقول الشيخ بن سعد رحمه الله هو من أهل النار الهالكين فلا نجاته إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وذكر نحو من هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله فالذي يدخل الجنة هو من حقق هذه الأوصاف ويرد عليهم قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصر يقول بلى يدخل الجنة من كان محققا للاخلاص أسلم وجهه لله مع الإحسان في العمل إذن الذي لا يحقق هذا لا يكون من أهل الجنة فأصل الإسلام هو الاستسلام والخضوع أذكر البغوي رحمه الله بأنه خص الوجه بلا من أسلم وجهه قال لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه يعني في الخضوع إذا خضع الوجه وأشرف الأعضاء فغيره من باب أولى وهنا أيضا يؤخذ من هذه الآية انتفاء الخوف والحزن لمن عبد الله عز وجل بهذين الوصفين الإخلاص و المتابعة فهذا هو أساس وعنوان السعادة ثم أيضا تأمل قوله تبارك وتعالى فله أجره عند ربه قدم ما يتعلق بهذا العامل فله أجره عند ربه للاهتمام به العامل يعمل من أجل أن يحصل عند الله شيئا فقدم ما يتعلق بالعاملين فله أجره ثم أيضا سمى هذا الجزاء سماه اجرا فهذا من كمال فضله تبارك وتعالى على عباده والا فهو الذي خلق وهو الذي شرع وهو الذي هدى وهو الذي وفق ومع ذلك يعطيهم الأجر مع أن هذا من جملة نعمه عليهم ونعمه على عباده لا تحصى ومع ذلك سمى هذا العمل الذي لا يكافئ نعمة واحدة من نعمه سماه أجرا ثم تأمل قوله تبارك وتعالى فله أجره عند ربه فذكر الرب هنا ما قال عند الله بأن وذلك والله أعلم أن من معاني الرب الربوبية العطاء والمنع والأجر والثواب وما إلى ذلك ثم أيضا إضافة ذلك إلى الرب فله أجره عند ربه هذا يدل على فخامة لهذا الأجر يعني ليس أجره عند فلان الذي سيماكسه ويماطله ولربما يهضم أجره أو نحو ذلك لا له أجره عند ربه فما ظنكم بهذا الأجر الذي يكون عند الرب تبارك وتعالى ثم أيضا هنا ذكر الرب يدل على مزيد من اللطف فإن من معاني الربوبية أو الرب التربيب التربية فالله تبارك وتعالى يصرف عباده فيما يرفعهم وينفعهم وكذلك أيضا الله تبارك وتعالى يربيهم بالنعم الظاهرة والباطنة كذلك أيضا يربي هذه الأعمال وينميها حتى تصير التمره بمنزلتي وأيضا يقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيه التأكيد باسمية الجملة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لاحظ لا خوف هنا نفى جميع أنواع الخوف قليل والكثير ولا هم يحزنون فجاء بضمير الفصل بين طرفي الجملة لتقوية النسبة فنفى ذلك عنهم بالكلية ولا هم يحزنون يمكن أن يقال ولا يحزنون لكن ولا هم يحزنون هذا فيه قوة في الكلام بتقوية النسبة كما هو معروف بتقوية الحكم بدخول ضمير الفصل هذا ما يتعلق بهذه الآية أسرى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم الحمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم تفضلنا أحسنت هذا فيه التفات فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم التفات من المفرد إلى الجامع وهنا فله أجره لما كانت القضية في ذكر الأجر والثواب أفرده والله أعلم بأن ذلك أكثر تطمينا للنفوس أجرك سياتيك ما قال أجرهم سيأتيهم فيطمئن كل شخص أن أجره سيأتيه وافيا لن ينقص لن ينسى يغفل عنه وكذلك أيضا جاء بالجمع ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فجاء به مجموعا بنفي الخوف عن المجموع ونفي الحزن عن المجموع فلما كان الأجر والثواب يحرص عليه العامل وأن يصل إليه مباشرة أفرده والله تعالى على نعم تفضل أحسنت دعوة الإسلام لا تكفي وحدها بمجردها بل لابد من أن يصدقها العمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير نعم